السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيدنا محمد صاحب عمل يتدى بهذه وستعمل سلمتك ودعا من أرواسي إلى يوم الدين غيرهم كالمرجاة وسمى الإيمان عندهم يختلف الإيمان عندنا قوم وعمل واعتقاد ونية ويزير ويمدوس ومن ثم فإن المؤمن عندنا لا يكفر بارتكابه الكبير الخوارض كفروا العاصي بفعل الكبائر وقالوا اذا فعل فهو كافر وصدقوا ده الشيء ولذلك رد عليهم اهل السنه وابن حزم على وجه الخصوص قال دائما الخوارج ارباب اا يعني يحب يرد كده ايه مسائل العقلي فإن حزن قال إيه قال أقول لمن يقول إن المعصية كفر أسأل سؤال هل أنت لا تفعل معصية وهتولينا الإجابة من شعي المؤون هل أنت تفعل معصية السؤال ده يحتمل واحد من اتنين يقول نعم انا اعصي المصير فاحكم المصيريه عنده كاف يبقى راوتر وقال اه انا بعمل مصير يبقى هو عنده نفسه ايه كاف وان قال لا انا لا اعصي فقد ذكر نفسه وقعه فيه كبيره تذ الكبيره معصيه والمصير عنده ايه الظروف الاخيره الثلاثه الكافر والكافر صاخت اللاهية يبقى كرام الفطر وإيه ارميه في أي مزبرة واخلص منه دل على أنه ماذا بان السمنة هو الماذا بالصحيح المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين لكن نسوه انتدى وقت المؤمن في الجنة والكافر في النار فلما تقول المؤمن في الجنة والكفر في النار المنزلة بين المنزلتين دين هتبقى فين؟ إن كان في الجنة هنقول في الجنة، كان في النار وفي النار ففين المنزلة بين المنزلتين؟ فاحتروا وقالوا مقالوا إلى واحدة طيب قالنا المقال يبقى إذا الحكم اللي انت اخترعت رقم فاسد وباطل وبرضه بين غابت عنه الاهليه المرجئه او الايمان قول وفقط يحتاج لكذا يعني كل اللي يقولها لو كننا حتى ولو فعل فعل وبرضه هذا النوع اخر من انواع الضلال لكن احنا في عقيده اهل السنه والجماعه امني ما قول وعمل واعتقاد ونيه وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإن عصى رجل من أهل الخبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفزوك ولا يصف أيضا بالإيمان التام لمعصيته ولكن هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق ليه الإسم يبقى المرض بالفسبة هنا هو الفسبة الأظهر وهو عمل الذنور قال الله تعالى ومع هذا لم يخلق ذلك الرجل نازل هذا الفئة من الدين الكلية ولم ينفع عنه مطلق الإيمان ولم يمنع من جريان أحكام الإيمان عليه وكذلك أقل البخاري عالى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق فختارهم كفر سباب المسلم فسوق عصية المسلم هيسى بسبب نوهي أن يسبب أخاه وكذلك ختارهم وما ذلك قد تسبب بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره أحيانا فوعظاهم وأصلح بينهم ولم تتفرهم بل بقوا على حالهم أنصارهم ومزراءهم في الدين أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن مبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أهل ذهبا ما ادرك متحدهم ولا نصيب واخرج مسلم ابي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء يعني هذا كده ايه الشيطان احيانا ناكد او احيانا انا افهم شيء على وجه الخطا جاء في نفسي او هاك في صدري شيء من اكل فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابه فإن أحدكم لو أنفق من الظواب لله بما أدرك مدة ولا نصيب إذن حدث هذا الشيء وإنه الصليم فقط نعم عن ذلك وفي انتبراني من قال كان خالد مريد يطلب الناس على الصلاة بعد العصر يعني خالد لما يلاقي واحد يصاله بعد العصر يعني في وقت الكرامة كان يقوله إيه من هذا وقت الكرامة قال خالد وليد بعد ثاني رسول صلى الله عليه وسلم في سبيل بيت كانوا وحدوا يعني أسلامهم فقال عمار قد احتجت هؤلاء أو اعتجز هؤلاء منه بتوحيدهم يعني ايه يعني دول ميت تلوش ومترروش ويت نوش لأنهم موحد الله تعالى قال فلم ألتفت إلى قول عمار فقال أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاني إليه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص مني اجبر وعيناه تدمعان فردده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خالد لا تسب عمار فان من سب عمارا سبه الله ومن يرضى عمارا اغضبه الله ومن سب عمارا سفاه الله فقال خالد يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله بغوا إلا تسفيه إياه قال خالب فما من ذنوبي شيء أخف عندي من تسفيه عمارني وقال تعالى وإن طائف تنهى المناخ تتل فأصده في دل هذا على أنه إذا حدث أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحدهم ثكلتك أمك أو خبتك وخسرت أو شيء من هذا إنما كان هذا ليس على سبيل الحقيقة إنما أحيانا على سبيل التبكيت وإنبوز أسلم قال أيما حد عوت عليه فجعل أبوه تعالى لبه رحمه الله تعالى سمى هؤلاء المتقاتلين من طائفتهم من اختتلوا فأصدروا من نومة سمىهم من المؤمنين وقال المتقاتلين التي تبليها متى ذكاء إلى أمر الله في الفاء فأصدروا من نومة بالعدل وأرسطوا فسمى كل الطائفتين مؤمنا وقال سبحانه وحمنهم إبنما المؤمنون إخوة فأصدروا بين اخوكم تقوا الله عليكم ترحموا كذلك في ايه القصاص قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتل حب بالحب والعفو بالعفو والصلح فمن اوف فمن عافا من قاتله, قاتله ايه في ايه قاتله ايه في الاخير فمن عافا ذمه شيء كتب بعض المعروف ونادهم بئذ عشان ذلك تظور مرتبهم ايه؟ فرح اذا سمها معروف انهم ايه؟ قاتل ومناداهم بالذين امنوا والان ده طبعا الان في سؤال على الحس الصادق يا شيخ من سبع عماط سمها مطابق مع اسم الله عز من الله لما هو عليه و كفاه كما اراد ان يمر لا منافى بين تسمية العمل فسك أو من عمله فاسكا وبين تسميتها أيضا مسلمة لأن كل من الكفر والفسك والنفاق جاءت النسوس فيه على قسمين كفر دون كفر ظل بدون ظل فسك دون فسك نفاق أيضا دون نفاق نفاق عملي ونفاق اعتقادي قال الله تعالى في بيان الكفر الأكبر إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا الظلال البائيه إن الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليغفروا طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ملك عروي يسيرهم أما الكفر الأسهر في قول الله صلى الله عليه سباب المسلم في سوق وقتاله كفر وأيضا قال في الظلم الأكبر وإن قال رقم الله ليه وآله يوم ليه لا تشعر بالله إن الشركة لا ظلم عظيم فقال في الظلم الأصغر يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوا هن لعدتهن وأخصوا عدة واتقوا الله يا ربكم لا تخرجوا هن من بويتهن ولا كنون إلا أياتهن فحفن مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى عنه هواي أقضى على المنفس لا تدري لعل الله يركز من ذلك أمر وقال في الفسوق الأخبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الجافل وقال إلا إبليس كان من الجن سفسق عن أمر الفس أصغر يقول لفي قبل نبيل الله صلى الله عليه وسلم في المسلم فسوق أما في النفاق الأكبر ففي قوله يتعالى إن المنافقين في الدارة الأسفل من النار ولا تجد الأول أما في النفاق الأظهر ففيما أخرج البخاري ومهداف العمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كان فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصبة منهن كانت فيه خصبة من النفاق حتى يدعن إذا أيتم من أخان وإذا حدث كذب وإذا عاد قدر وإذا خاصمه فجر هذه كلها من النفاق العملي الذي لا تخرج من الدين إلا صاحب هذه النفاق لإعتقاد هذه عقيدة أهل السنة والجمال أما الخوارف قالت المسر على الكبيرة من زنة أو شوق بخمر أو ريبة كافر مرتد خارج من أدنب الكلية لا يصلي عليه ولا ينشع في مقابل المسلمين وهو مخلط في النار أبدا وروا النبيحات عن ابن حباس رضي الله تعالى حامل في قوله تعالى إن أعزل الطوات فيها هؤلاء النور إلى قوله ومن محمد ما أنزل الله أولئك هم الكافرون أو قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه هوايين. كفر. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله. وهذه الاثار. زي كفران النعم يعني اشيخ. اه? زي كفران النعم. يعني كفران. اه <تصفيق> يعني اه زي طبعا الايات دي وقفنا عشان نعمة تغلبنا الشيخ احمد شاكر لانه في ناس كتير لما كنت تقول له ان الحاكم في قوله على فيقول لك لا لا ليس الكفر تذهبون الي قال شهر المشاكل وقال الاثار عن ابن عتاش وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيره من الجرآة على الدين يجعلونها عذرا أو إباعة للقوانيل الوثنية الموضوع التي دربت على بلاد الإسلام وهناك أثر عن أبي مذنف في جدال الإباضية الخوارجية في مكانة يصنع بعض المراء من الجود فيحكمون في بعض قضائياً بما يخالف الشياء عمداً إلى الهوى أو جهلاً بالحكم والخوارج من المدالم أن المتكب الكبير وكافر فهم مجادلون يجدون نبي بيجلس أن على ما يرون من قفر هؤلاء المراء ليكون ذلك عذراً لهم فيما يرون من يرفروش عليهم بالسيد وهذا من الأثران الطبري وكتب عليهم أخي السيد محمود محمد شاكل تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا فرأيت أن هنا نص أولى روايتين الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين هنا المسألة دي من الظلم ان تيجي ابن عباس بيدافع عن سيدنا علي لما قالوا في التحكيم وما لنا نحكم ما انزل الله فاليوم ليس الكف يكتب لاونه ما بي واحد يقارن عليه النبي طالب بحسن مبارك ويقول لكفر دون كفر يبقى عنده خلق في الفهم <تصفيق> <تصفيق> لابد الأول تعرف الأساس اللي انت بتكني عليه الأساس في الحكم الحكم بشريعة الله وبما أنزل الله الحاكم الذي يحكم بشرق الله المحكم. وبشريعة الله تعالى يختلف اختلافا كنيا وجزئيا عن الحاكم الذي لا يحكم ابتداءا لا بشريعة الله ولا بشعر الله الحاكم الذي ابتداءا بيحكم بالشرط إن في مسألة أو حكمت فيه مسألة هو أصبحتكم ما إنزل الله؟ فجيب مسألة اللي هيكم عليها قريبه أو ميسيبه أو يعني حبيبه أو يعني ضعف وأبل رشوة وغير زنته وتعمد أن يحكم في هذه المسألة جزاك بغير شرع الله في هذه الحالة لا يمكن أن تصوي بينه وبين الذي ابتداء لا يحكم بشرع الله إنما يحكم بقانين وضعية وبأحكام وثنية وبغلال مبين هذا الذي يحكم بالشريعة إن أخطأ في مسألة أو تعمد الحكم بهواء في مسألة أو, مسألة أو أكثر هذا يقال عنه كفر دون أَمَّا الذي لَيَأْقُدْ ابْتِدَاعًا بَغَيْرِ شَرْءِ اللَّهِ فَكَيْفَ تَنْفَعْ عَنْهُمْ إِسْمَا يعني حَرَمْتُ وَتَقُلْ كُفْرُ دُونَ كُفْرِ كُفْرِ ده هم ليس له ولا بين يديه ما يشفع لها وهو نفسه عارف أنه خارج الشريعة ولذلك لو أنت جدت أقول له في وقت من الأوقات عايزين منكم بالشريعة يقول لك شريعة إيه؟ اجتلب علينا الغرباء ممكن يتعدونا ويبلوا علينا بالخبال ويحاربونا وييجوا ياخذوا ضربتنا وي يعني عمر غير بالشريعه متعمد عامل متعمد فهو يحكم بغير شرع الله يحكم به هواه ولا شرع الله إلا أحيانا يعني كنوع من أنواع الوتوش وداء اللي ابن كثير ذكره في قول اللي تعالى في حكمة جاهلية يرمون ومن أحسن لله حكمة لخوضه بيقول إنه لو واحد يبتعد من شرع الله المحكم ثم جعل قانون جمعه من شرائش شتى من اليهودية ومن النصرانية ومن الجنة الإسلامية ثم صلعهم كما فعل جنكس خان لما عمل لهم إلياسف اللي زي المساق بتاعنا كله واتخذوا في بني دينا يوالي عليه ويوالي عليه ويحبب دين وكذا فمن حاكم بهذا كان كافرا خارجا عَنِهِلَّهِ الْأَهْلِهِ قَالْ فِي نِفْلِهِ غُفْرُ دُونَ غُفْرُ لا بد أن تحدد مناط الحكم علشان يستقيم الدليل مع المناط يبقى المجال الأول إنه واحد بيحكم بشرع الله والتاني بيحكم بغيب شرع الله اللي بيحكم بشرع الله بيشفع له الشرع اللي بيحكم بغيب شرع الله ورّط نفسه بنفسه زي واحد بيصلي في الجماعة، واحد مع الفارح التشبيل المطلق لكن كتخريب للمفتو بيصلي في الجماعة وسهى، وبيصلي في واحد وسهى بيصلي في الجماعة وسهى، ليس عليه السجود سهى بيصلي في واحد وسهى ولم يسجد، بطول ما تصلي يبقى هنا الأمود الآن يأتي السجود فبيقول إنه هذه الآثار على ابن عباس وغيره مما يرحب في حصرنا من المنتسبين للعلم إذ يجعلونها عذرا أو إباءة للقهمة الثمية الموجوعة التي ضربت على بلاد الإسلام بيقول إن كمعنى قوية دولة يستدلوا بحديث أبي مجلس علشان يطعم حسين عالم بينهن عن عمران ابن حديث قال أتى أبا مجلس ناس من بني عمر بن سلوس فقالوا يا أبا مجلس أرأيت قول الله ومن لم نأكل من الله فوق عليكم لكافرون أحق هو فلما نزل ما انزل الله ولا هو الكفرون الكفرون اي يعني كفرون حق هو قالنا قالوا فلما نزل ما انزل الله ولا هو قالنا قالوا فلما نزل ما انزل الله فسقوم حق هو قالنا قال فقالوا يا امامنا سيحكم هؤلاء بما انزل الله قال هو دينهم أنزى الله وبيقولون يدعون فإنهم تركوا شيئا منه عارفوا أنهم قتصروا ذنبا هو فيلهم عارفوا أنهم قتصروا ذنبا فقالوا لما الله ولكن تخرق إن تقول قال أنتم أولى بهذا مني لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ولكنها منزلت في اليهود والنصادة وأهل الشر أو نهوة منها يبهم عملين يضر الراجل علشان يقول آي ويطبق هذا الحكم على مين على سيدنا هذا ثم روى الطبري نهو معناه وإسناده صحيحا فكتب أخي السيد محمود بمناسبة أدنى في المنصر. اللهم إني أبرأ إليك من الضلال وبعد فإن أهل الرأي والفتن من تصدروا الكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله في القضاء وفي الدماء والأعراف والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتاب وفي اتخاذ القانون أعلى الكفر شريعة في ميلاد الإسلام فلما وقف على هذين الخبرين اتخذ لهم رأيا يرى به صلاة القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها والناظر في هذين الخبرين لا ما حيص في المعرفة السائل والمسؤول فأبو نجلس لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تافيع ثقر وكان يحب علي رضي الله عنه وكان قوم أبي مجلس وهم بني شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين فلما كان أمر الحكمي يوم صفين وأتزلت القوارب كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس ابن شيبان ابن ذور وهؤلاء الذين يسألوا ابو ناس من بني عمر بن كما في الأثر وهم نفع من الإباضية إباضية خلقة من إيه؟ الخوارق كما في الأثر موجودين في حمان الوهان الحمورية هم أصحاب عبدالله إباضي التميم وهم يكونون بمقالة سائل في التحكيم وفي علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين وأن عليها لم يأكم ما أنزل الله في عمر التحكيم ثم إن عبد الله بن إباد قال إن من خارج الخوارج الكافر ليس المشهر فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم اخترقت الإبادية بعد عبد الله بن إباد الإمام افتراقا لا نذر معه من أي الفرق كان هؤلاء السائلون بإذا أمنا الإباضية كلها تقول ان دور مخالفيهم دور توحيد إلا معسكر السلطان فإننا دار كفر عندهم ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلق الإيمان وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شر وأن مرتكب الكبائف في النار خالدون ومخالفون فيها ومن البين أن الذين سألوا أبا محيز من الإبارية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة أو يلزموه الحجة في تكفير القراء لأنهم في مؤسكر السلطان ولأنهم ربما عصر أو ارتكبوا بعضنا رحم الله حالك كابل ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم اتركوا شيئا منه عارفوا إنهم قد أصابوا ذنبا وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب وإذا فلم يكن سؤالون عن ما احتجى زماننا من الخضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف شهاد آل الإسلام ولا في إصدار قانون ملزم للإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم لا في كتاب وعلى لسانه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغمة من دينه وإيثار أحكامها للكفر على حكم الله سبحانه وهذا كفر لا يشك أعادة آل القبلة على اختلاف في تجريب خير به والداعي إليه والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بالاستثناء وإيثار أحكام خير الحكمة في كتابه وسنة نبيه وتعطيه بكل ما في شريعة الله فالبلغ الأمر مدر الاحتجاج على تفضيل أحكام قانون الموضوع على أحكام النار المنزلة والدعاء المحتجين لذلك لأن أحكام الشريعة لما نزلت لزمان ويل زماننا ولعلن وأسبابنا انقضت فسقطت الأحكام كلها من قضائها فإن هذا مما بيننا من حديثة المجلس والنفر من الإباضية كلام واضح لكل ذي عيني أنه لا يبقى أن يدافع عن بدلت وغيرت شرع الله تعالى المؤكم ولذلك أخذ الله تعالى أغزى عديد المبتدل وطهر الأرض منه أرض مصر نسأل الله أن يطهر جميع الأرض ممن يحكمون بهذه الشرع وأن يردهم إلى الشر رداً جميلاً وأن يفهمنا أحكام هؤلاء لعل الله تعالى أن يبصرنا بذلك جائل بالشريع وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتنحق المغفرة وإما أن يكون حكم بها متأولا حكما خالف بإساء الهلماء فهذا حكم حكم كل متأول يستمد للتأويل من الإبرار بنص الكتاب وسنة رسولة صلى الله عليه وسلم وإما يكون كان في سنة أبي بيجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بحكم في أمر جاهد لحكم من, من أحكام الشريط أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام الإسلام فذلك لنكن قادم فلا يمكن صف كلام أبي بيجلس والعباضيين إليه فمن احتج لهذه الأفريل وغيري في غير بابها وصرفاء إلى غير معنى رغبة في المسرة السلطان او اهتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض وفرض على عباده بغير ما أنزل الله وفرض على عباده فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من إحكام الله أن يستتال فإن أصد وكبر وجهد حكم الله وراضي بتبديل الأحكام فحكمه أنه كافر مصر على كفره معروف لأهل هذا الدين كتبه محمد محمد شاك هو ما كانش يسمع لأحد من العلم اللي يحضره معاه كان بيأخنف منه منه بروس على ابن آدم فيعرفون بآخر السجن قال ابن فزيمة رحمه الله في التوحيد بعدما سرت أهاديث في يقول روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجال والإناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها وأهل الجهن الذين ذكرتم في هذا الفصل صنفان صنف منهم من الخارب المعتزلة الذين انكروا إخراج أحد من النار مما اندخل النار الخارب المعتزلة بيقولوا يدخل النار معاك شيئين يتأونوا ومعوا منها بمخرجين وأهل لا يموت فيها ولا يحد وهذه بخلاف الأخبار الصحيحة التي ذكرناها من قبل فيها حديث الشفاة الصدف الثاني الغلام من المرجع الذين يزعون عند النار قرمت على منقل إليه الله فهؤلاء نحاول نبدأ بذكر الأخبار التي تدل <سؤال> على إخراج وانقضى الله تعالى أن يخرجوا من أهل التوحيد من الموت أخرجوا من المسلم أن عبد الله بن عبد الله صلى الله قال لا يدفل من من كان في قلبه إفطال ذرة من كب قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن من حب الجماعة الكبر واطر الحق وغنف الناس يبقى ذنل هذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه قالوا ظنة المكب هذا آه لا يدخل الجنة من أحاديث إما أنه لا يدخلها من أول الداخل ومنها لا يدخلها قبل المعذب ومنها أنه لا يدخلها قبل, أن قبل شفاعة الشفي يعني ليس معنى لا يدخل الجنة إما يدخلها خطلقها لا وأخرج ابن حبان عن عبد الله أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل كان في قلبه قال حبه في قلبه من, من كفر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان يبقى حديث الوعيد وصرفان لا يدخل النار اللي في قلبه مثقال ذره من ايمان ولا يدخل الجنه من كان في قلبه من ايه من كيف طبعا احنا بنقول دايما في احاديث الوعيد وفي الوعيد لابد من استفاع الشروط وانتفاع المعاني هذه الواحدة الثانية انه قد لا يدخل الجنة مع اول الداخلين وقد لا يدخل الجنة قبل العذاب يصدق ما عليها اولا او لا يدخل الجنة في الا بشفاعة الشاتون وايضا يرمي على النار من كان في قلب مقال ذره من حباب يعني ان يخلد فيها برضو الشيخ الشيخ قلت لنا كده اذا وعد نفذ واذا توعد يعني في مشيئه الله ايوه اذا وعد وفى واذا توعد أبو حاتم بيقول في هذا الخبر معنى يعني إثنتان أو إثنان أحدهما وهو الذي نوعنا له النوع لا يخل الجنة من كان في قلبي مثقاله حبة خرضا من كب أراد به جنة عالية يدخلها غير المتكبني وقوله لا يدخل النار من كان في قلبي مثقال حبة, حبة خرضا من إيمان أراد به ناراً سافلة يدخلها غير المسلمين المعنى الثاني لا يدخل جميعاً أصلاً من كان في قربي نفقر وحن ما من كب أراد هنا بالكبري الشرك يعني كان لا يدخلها أصلاً يبقى هناك كبري بمعنى إيش الشرك الأقل إذ المشرك لا يدخل جميعاً من الجنان أصلاً قالوا عليه انه مش لله فقد فقد حرم الله عليه جن وقومه وقولوا لا النار ما كان في قلبه استقال حبه لفضل المياه عاد بي على سرير فلول حتى يصح ان يلهي معه الكبر الاصغر هو المعاصي يبقى ديا يجري فيما يجري في غيره من المعاصي الكبرى الأكبر يجري في بعض ما يجري مع الشيك الأكبر معايير النمط أخرج من أحمد الحمران ابن أبان فإن عزماني الله أنا قال سمعته رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يكلها عبد محقاً بقلبه إلا هر وإلا هرم على النار فقال لا أعلم بخطرة الله أنا أحدث جميعياً كلمة الإثماث التي عز الله تعالى تعالى بها محمداً صلى الله عليه وسلم نصح هذا وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها مبيه الله صلى الله عليه وسلم عَمَّهُ أَرَى طَالِبَ إِنْدَ الْمَوْتِ شَأَدْ أَلَيْ يعني أعجي إيه؟ يحوره؟ إني وعند البخاري بحديث عدمان قال من تسمن نفسه الله قد حرم على النار ان قال لا اله الا الله يرتضي لذلك ورضى الله وفي واقع الا الله قد حرم على النار من قال لا اله الا من ما جاء الله انا محمد رسول الله صادقا من قد في دخول الجنة وفي التحريم على النار وأيضا في دخول النار وفي الحربان من دخول الجنة دل على أن المؤمن لا يقفر بالكبير ولا بالإصرار عليه وعلى أنه في المشيء يمشأ عزله ويمشأ عفر وإن أحاديث الوعد أحاديث الوعيد إنما هي بعد استفاع الشروط وانتفاع الموايب قد أخرج مسلم على بن عباس قال عدثني عمر بن الخطاب قال لما كان أول خيبة أقبل نفر من صحابة الله صلى فقالوا فلان شهيد شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلى أو عباء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الخطار إذهب في الناس أنه لا يقول جنة إلا المؤمنون قال فَخَرَجْتُ فَنَاذَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَتْفُلْ جَنَّةِ إِلَّا دل على أن أصل هنا لا يتْفُلْ يعني في أول ما يتْفُلْها إِلَّا أَوْلُ إِمَانِ وَلَا أَتْفُلْ جَنَّةَ أَصْلاً إِلَّا إِمَانِ حَتَّى وَلَوْا قَلَّ فَإِنْ قَلَّ إِلَيْهُمْ إِمَّا أَنْ يَخُرُجُوا برحمة محمد بشفاعة شخفعين الله رؤي الآلة استجنة فينا بأن دينهم لتقفض للناس بلقص شيء شيء بشأن أجل صغر شيء من حين اللقص شيء بلينهم يعني يقول ما يسمونه بشأن لا يجوز شرعاً يقال فلان شهيد إلا على ما نص الدليل من القرآن أو السنة صراحة على أنه شهيد أما ما سوى ذلك فيما بإن يقول أحسن له أتمنى أدعو الله وإلا إذا تآلي على ضيورة puro directo fiel واق ناق عارف عارف واق الناقه واق ايه هو و... و... ايوه هو يقعد يخرب الناقه او بين الحبتين بين الحبتين اللي يجاريه هل لفتره يبقى هو لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في سبيل الله في واق دخل الجنب فهذا كاحتجاج المرجئة بقول النوصى صلى من قال ايه كي طلوة الجنب يقول معاند آخر إن الإيمان بكمانه هو المشي في سبيل الله حتى تغبر قدمة الماشي ويحتاج بقول النوصى صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حرمه الله على النعو يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع رضاء الله ودخان جهنم فيه من خرية رجل مصر يبا اعتبر لنا ان النام هو ايه؟ شوية ماشي مع شوية تراب سواء ايه بفرخيه وادهب على الليل. ويدعي جاه الاخر ان الايمان كله يدخل مؤمنا ويحتاج بان نبي صلى الله وسلم قالوا من أعتقها رقبة المؤمنة أعتق الله تعالى بكل عدو منه عدوة من النار الرقبة دي مكونة من ايه؟ إنسان كامل اوه يبقى الرأس دي هيتعتقها الرأس دي الرأبة دي الرأبة دي ايه ديل دي دي. يبقى ما يعتق آآ رقبة هيعتق هي بها من ايه؟ باسه لقد سولتني ما كل ويدعي جهه اخر ان جميع الايمان ان مخافه الله ويحتج ابو بكر الصديق لا يدخل النار من بكى من خشيه الله ويدعي جهه اخرى ان جميع الايمان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بان النبي الله عليه وسلم قال ان في سبيل الله ما الله وجهه عن النار السبعين خريطا ويدأى إجاء الآخر أن جميع الإيمان قتل كافر ويحتد بقول النساء صلى الله عليه وسلم يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ثم هناك حديث كثيرة يفهمها الناس على غير وجهها ينبغي أن الوجه الصحيح قال ايه ناقصه شفت والله او يقص ما يعضد به مذهبا واياكل لهم الحق ياتوا اليه المرسلين ولذلك رحم الله تعالى الشيخ السيوطي رحمه الله سابقا لما كان شوف علم السيوطي لما كان يحب ينتصل لمسألة وممكن غيره يقول عليه موضوع وفنان تبذب وفنان ما توقف وفنان وسند مهلئة يجيبه كأنه من ثلاثل الذهب وقعد يحجي بقى أنه كان راجل ما يعرف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه نشوف مع ساعة علم مكانته في العلم لكن يعني كان ينتصر أحيانا ببعض المسائل مثل هذه الحديث الواعية فمثلا حديث أسامة بن زيد أسامة النبو الخاص أساعد أبو مالك النبو صلى الله عليه وسلم قال من اتعى إلى غير يمين وهو يعلم أنه غير يمين فالجنة عليه حرام مع أنه أحيانا آه إنسان آه كابن الزينة مصر هو لا يدري له أبنه وفي الحديث الولد للفراش فهو نسد إلى أمه وهو خير الثلاثة ما ذنبه؟ إذا فينا حديث لا غدا ان تفهم على ان هو فعلا قاصدا مختارا غير مكره وليس له فيها عمر يعني واحد عايز يبقى كذا ف اعتمد سابوتن ونسب نفسه اليه ونسل غير ابينا ان هو ده مثل الفقير او المسكين ولم تعالم او, أو ياق يشغل في مئة من المئة من المئة تبقى هنا بقى يقع عليه نصف الجنة عليه حرام أما إذا كان عنده عذر شرعي المسألة هو أحد الثلاثة وربما لا يدريها ويشق عليه فهذا يخرج التحديد من, من هذا الحكم ففي حديث قدير فأيضاً في حديث عبد الله دعامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ينتسب العية دي فلم يرح بريح الجنة وريح يوجد مساعد سبيلين عالم يبقى جرده لابد يتفهم من المخصوب بهذه حديث مذايفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تات وفي رواية, رواية نمام يبقى هنا لا يدخل الجنة يعني ايه فإذا لابد لها فقر نفهمه أيضا في حديثة بأمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اختطع حق في المسلم بيمينه فقد أوجب الله له نار وحرم حين جنة فقال رجل إن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قبيبا من عراق لو حد تسوى لما كأنه لابد أن تفهم هديث الوعيب على وجهه لحديث أبي بكرم قتل المعاهدة أو قتل نفسه المعاهدة بغير الحقيقة حرم الله عليه الجنة أن يشمل حرم هذه الهديث وغيرها تحمل على معنى إيه؟ الأول لا يكون جنة أيباع بالجنان لما يتبع الصلاة قال إنها ليست جنة وإنها هي جنان وإن ولدتي أصاب منها ألف الزوسة الأعلى إيبا هي جنان إيبا لا يتفل جنة التي لها هذا الفضل ثم دل على ذلك أكيد أخير من عمر موقع لا يتفل ثقيل ولا عاق ولا مبلاك ايوه يبقى المقصود هنا الكفر بقى قلنا كفر في اسم هنا في ضمن ما قولنا اياك المعنى الثاني ما قد ذكر غير مره اللي هو يعني تكون الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله فيحدث ويصبح ويتكلم ويتفضل انا يعذب على ذنوب هذه المعاصي والخطايا كما قال ربنا سبحانه ان الله لا يغفر من يشرك به فيغفر من ذلك لمن يشاء في يفهم على هذا المعنى وهو الذي نقول فيه أن الوعد المرحيل يكون بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع فهم الأصور من ذلك نسأل الله تعالى أن ندعان ولياكم يكفر دوزي الأعلى ونقف خنده فاسد القبلة للإقام وآدمه تحت المشيئة ولا يكفر بالكبيرة الا من استحلها اقول قول هذا واستغفر الله عظيم ما لي ورق